كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل Oh, huh. لَقَالَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَيْبَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَا تَكْفُرُونَ وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم ايات الله وفيكم رسله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط المستقيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا Thank you.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 وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاءٍ حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذْكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبِينُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ Surah Al-Fatihah con تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق الله خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالأمر We're <todic> Oh, <laughs> al I'm Hold on. قوم. كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فاتخذوا بطالة من دونكم لا يالونكم خبرا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء حضورهم أكبر، قد بينا لكم. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالِينَ وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال It's وعلى الله فلن ينتكِن المؤمنون تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة من بلا ان تصبروا وتتقوا وياتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسه اعلاق أجلكم <تصفيق> ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسؤول. قلوبكم به، ومن نصر إلا يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خاطرين سَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئٌ أَوَّتُوهُ بَعْلَيْهِمْ أَوْ, أو يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يغفر لمن يشاء How <laughs> long?